يا علي أسد رب والعرش مجروح. ya ali ya min nahdamni samni Oh, men, God, my just You fool. ناري حسرتي بحزني وشده فكري اي من ما سمح دهري النجف يحضن يحدى قبرك النجف يحضن يحدى أهل جنب لي تجفوني والألم يسوى be بسمتي الحلوة اتاعت عبرتي بحزني وضاعت بسمتي الحلوة وفصلتي شفا للموت صفرة الواني وصيك ينتحب ويجاوب الثاني ايه وصيك ينتحب ويجاوب الثاني يشيحك بالحزن عباس يشيحك بالحزن عباس يا بويا دمعة النخوة هي شيعك بالحزن عباس يا ابو دمعة النخوة, دمعت النخوة. <تصفيق> يقوم مني صبر ويسيل شنو عزما وبال سن خاطر خاطر اي شيء عك وشجن ونوح الحان يهوى يا شجن نيراني أكبر أي عتب بالحزن عطاس دمعي وتسعى للنوايب يبني الألم يسعي إيه لحشملك ضلع صبري حزن وضعي ولحدك بالصدر والحزن من طبعي أواريها شرف فرعي وأطف نوار خدري بليلتي وشمعي أنا أطف نوار خدري بليلتي وشمعي والوا وخلفت بلوا يسعي للنوايب والألم يسعي لحشم لك ظلع صبري بحزن وضعي ولحدك بالصدر والحزين من طبعي أواري هبتي وأصلي وشرف فرعي وطف ينوار خدري ميلتي فلوار خضري ليلتي